الفلامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.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 فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك أَنْ اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صابر شكور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَيْكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُومُ يسونكم سوء العذاب ويذبحون أبناؤكم ويذبحون أبناؤكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء. بِكُم عَظِيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا مَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيد أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُ Allohun bilbiinat, fardu, fardu aidiyhem fi afwahim, waqalu, waqalu innakafarnab ma arseltu bi, wa inna Shukim mimma teduunana ilaihi muriib. Qaalaat rusulhum afi Allah السَّمَاوَاتِ faatir al-samaat لَكُمْ al-arb. Ydoo وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ, تريدون أن تَصُدُّون عََّ كانان يَعَبُدُ أَبُون فَأتُون بِسُلطَون مُب قَالَت لَهُم رُسُلُهُم إ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 من وراه جهنم ويُسقى من ماءٍ صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراء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 ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق أي يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا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 قالوا لو هدينا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط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 فلا تلوموني ولوموا valoumi, ما valoumi, بمصرخكم وما valoumi, بمصرخي valoumi, كفرت بما valoumi, INNA AZ-ZALIMINA LAHUM ADHABUN ALEEM WA UDKHILAL LADHEENA AMANU WA AMILUS SALIHATI JANNATIN TAJRI MIN TA هل أنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلاها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرير يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوير جهنم يصلونها وبئس القرار وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النِّيرِ قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا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 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به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 كفار، وإذ طال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن. Azlallana kathiran min al-nas, tabi'ani fa inna hu minni, wman 'a'cayni fa inna k ghufru al كنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِن وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب jalni mukima, suola, ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا rombi-nauata, kompellua, rombi-nauata, kompellua, al ولا تحسبن الله ghafilen عما يعمل الظالمون al يؤخرهم in- ma يؤخرهم ليوم, إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا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 إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهي وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ مِنْ قِطْرٍ سَرَابِ مِنْ قِطْرٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ نَارٌ ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولي